افَسِحْرٌ هَذَا ام انتم لا تبصرون اصلها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون بكنتم تعملون ان المتقين في جنات و نعيم فاكهين بما آتاهم ربهم وَبَقَاءُهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزُيِّنَ لَهُمْ بِحُورِ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 فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَمَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّ كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُمَا الْبَرُّ الرَّحِيمُ فَذَكِرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُوءِ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تطوله بل لا يؤمنون فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُنِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَانِقُونَ أَمْ خَنَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أم عندهم خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُجْتَمَعَهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ لَهُمُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِمَّا غُرِمُوا أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ